ك إن تذورهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا ربي اغفر لي ولي وليدي علم دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين علم ولا تزر الظالمين إلا أخرى